علي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئننا لمدين قال هالآن الطليعون فاطلع فريه في سواي الجحيم